غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعمة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا